الله إن محمد رسول الله استغفر الله بالله مشيام سياج مالنا ما يدي الله فهو المترامي فتندج تلوه ومشي لا شه الله إن الله لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله ما سلك يوم فاز النعيم ومن حاط على يمينه أو يصحبه في سوار الجميل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما رغت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد أما بعد فإن أصدق على حديث كتاب الله وخير رادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لمعنداتها وكل معندات بلعة وكل بلعة للآلة وكل وراءة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجوى أن كانت لا تضيع من بلوغ المراغ الشيء عبد الله بن عبد الرحمن الجسد يجنف المرين وترشد وعن أبيه وريرة رضي الله تعالى عنه. هي قصر الثمامة من عندما أسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدسل وهو عبد الرزاق وأصده متبق عليه طبعا حديث أبو غرائرة صحيحات الخبرين في صوت عبدالعساف طبعا جراجي هو بوكاتيك من خلال جنجيش باستاوى بوكاتيه من أتاوكم التوضم لقبول النبيتن هنا نوزع الناس على خير السبب. و كودي آر تي دبليو، فأنت لو جالي خجول، تلوستي مسلم أبو، في غمزة أو كبر مي، برو تقدر خد أوكر، خد بشر، إمام عبد الله زابي صناني، ثم عبد الله زابي شيخي إمام محمد، محمد يكون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 مزمو عنك او يسريا كامال ذلك الميحليل الشعر المخالد ما سحينه فقد رواهم يقيهم من طريق عبد الرزاق وساد من رجال الشيخين واصلوا فينا وصحوا ايضا ابن غزينا ثمانا بضم الاء المثلة وفتح الميم المخطفة ابن غزال بفتح الهمزة هو الحنبي من ثلاثة بني حليفة في اليمامة ما يأخذوا من الحليل إن من موجبات الغسل ولكن يجب ولو يكون مصرنا لاننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كافر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن دي هل إذا قلت يبي غسل يقول لك يبي يعني غسل قلبه كفر قال الحكمة بوجوب الغسل عليه أن الكافر لا يسلم غالبا من جلابة فقيمة المضانة مقام الحقيقة كأنهم أولاً هذا القوانة كانت العكمة إحتمالية أو ما هو هل تجيزان عباد هو نظر عنديه أغوزي لكوينة دك عظم هو هو قال الفقاه ولا يلزم الذي أسلم غصن العقاب بسبب حالة الموجود منه في هذه كبري بس فيه غصن الإسلام لو حارمته غصن هل يك غصن سلميهم هم يعرسون هل هو قوي وياه كابلة هل مثلاً شريف مازل قال خيرالدنيا خيرالدنيا وان لا بعض يصير الناس عنوستيا بجد لا نقدر محتملا لا غصننا ده كذي هنا في, في غصننا غصننا فذا رزق يا شرب رزق قال يستحب للكافي اذا اسلم ان يعلق شعره هذا اللي لأن أبو سيد قناحه الشيء أصلي في قديم أو يبدلها لما روى ابو داود عن عزين بن كذير بن, بن الحضرمي عن نبيه عن جدي أنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر قال إنه إذا قرأ حديث خصينا نسأل إنسان يعني عزيز من ليس بمشهور ولا بيصدق لكن أبداً رواه ولا بيضأفه وقد قال إذا إنه إذا لقى حديث ولا بيضأفه فهو عنده صالح فهذا الحديث عنده حسن خلاف العلماء ذاب الإمامة مالك وأحمد إلى وجوه غصبي عند الإسلام من الكوفيين إنما الإمامان مالك مالك يحمدان الوازمة وغوشون كابردي دعاء هذا المكان هو سواء من منه حالك ما يجب يجب اجل دي ما ان او هناك من لو ان مثلا هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون يا من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك لو المدينه ميشاتي لولا المدينه لو مدينه مالي مدينه مالي ما وين اوشع الماما ما نبوء ما ماتغير ماتكان لولا ان نبغي ان يكون يوم يد مليون يكون يد مليون يكون يد مليون مليون يد مليون يد مليون يد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 دائماً شوذا، ماله هو السكين، ماله هو أو عندى لقدرات ولا توالدة وبحكمته، ده, ده،, ده أدي ما, عليك. أدي ما عليك، ولكن بحكمة. مستذلين بحديث الداب أو حديث الذهب وبما رواه احمد بن ان قيس بن عاصم لما أسكنه مرة والنبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم يا الشيخ صحيح. يعني وعليه والأمر يقتضي الوجوب فليه الأمر يفضل الوجوب إلا أن يأتي قليلة يصير مواع الوجوب كما أنه ويني هم أنت قلقين بغرطني دا دا ما أو قولة أو أو مقولات يعني بقول قول لقد اردت ان اكون مزعجا لن تكون مزعجا لانه يجب ان تكون مزعجا لانه يجب ان تكون مزعجا لانه يجب ان تكون مزعجا علي عليه السلام قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما في شيء ديت بمتن انهم بيغبروا في صلاه الله عمره ولحد يتبقى له النقضات بيقول هذا الوقت هناك هو يضبطه السنه ديننا شغل قواعده ليس زب قال يزبط قياس بيلاقي بس عليه هذه قال اوقاتي نوقا لي نقول الله خير لابده هو لي أخوه هو لو يعلم الذي يشرب الماء قائما ما في بطني لستقا هل يكبز عن سنة دار الجرولده كاعدة اكي آية بتوينه اخواته إلا اخوه ترشعه اوه غير بقلت اخواته اخوه اخواته اي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 لانه يمكن وقت يكون هناك من يمكن ان يكون زي من يعني ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان حتى هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ولا كاينه فاني اوه نساني انا انا بالباطي اول الانت عمليه كاع هو لا عمليه اه انا عطمانية. بس قصد ما في عمليه يعني ما تجي واحد جوه الا اذا بيشادي ياضل ما يوجد او اذا الى ت جماعه والله فما لا جماعه كيشد يقول وظامت المحنيف إلا يجب عليه وصله هنا يبعاني سبب نوع 20 مواض ودليل هو الإسلام يشبه ما قبله حديث قال صحيبه خاليا كانت فمثل بغبار شمس الغلم يا عبد الله ألا تعلم بأن التوبة تجب ما قبلها وان الإسلام تجب ما قبله وأن الحج تجب ما قبله وأن لجنة تجب ما قبلها يبشر هذا فعلا وأن وإن الجمل الغبي أسلم فلو أمر كل من أسلم بالقصي لنقل نقلا دوارا فلنقل وأن الجنب الغفير فقال لقد قلت لك أنه سلمه بينا فقال لغة متواتري مياتة انه يجب ان يشبه متواتري مياتة فقال لدوح هذا كمان؟ أما يحمل على الاستحماد قال الخطايب وهذا قوله خلاب قاله مستحبه ندوى ذبير تحيب الخلاف خلابه قلت لقال الحذار ما مشاهده من حال كبري ما يرجب الغصب وجد عليه الغصب عنده استعمل قول الله يبال مش اعتده لأيه كانت كفره اشتبه ووازبه سي احتلام به زمع به ومن لا فلا يجب عليه قوله لا يؤده يوأد. يؤهدون ليه قوله قيله الزليل الاسنيح لأ و لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب عن من دخل الإسلام عن ذلك. كان رسول الله ده منين يقول أنا أشترى دم عسكرية أنا أشترى إسلام دقي ولو كان واجبا لسأله هل هو عضو على جلدي مشاعري ولو سأله لا نقل نقل نقل من يسأل محاضر محاضر حتى لو يقرأ على يقبل باب الكاتب ما ما جوجمانيدي بموضوع هذه الجمله يخشى بيد صعب الدليل يقع الى القول بوجوده مطلقا او استحاله مطلقا أو الى منتهى يا لوطقي الوجودات يا لوطقي المستحله فقصطه اثبات من الوثال في ريوا ذلك دور دو ريوا ذلك ماشي احداهم يقع شرط قيامه بنا المخدم الرياضه كذلك الله صلى الله عليه وسلم قال اذا يبوا الى حائط بني فلان فمروه فمروه فمروه هناك مروه هيدخدو مروه اقولون يعني مثل مروه لامر لا أمر مر مروه فرماغي كيف لا اقول او في الصلاة قال إذا أبو إلى حائط حائط مع حائط الباخر. يعني باخ يعني باخ قال كان قيود يعني قيود واس يعني باخ بقول حائط يعني باخ بدي حائط على بيتن باخ بقول <تصفيق> اللغة. لا تري بابا لا هو زي كان كماله دكيره إلى لا حايته بني غلان لو لا انا وديوارك باخيد باريزي نا وكش دري هاديا وخو انساني دروا اثر الضشو لي ديوارك فالمروه برولة او الآخين فالمعنى يبقى كغيب الشواء قصد بيه سلمانية تخيب استعبوله عنده ويؤيده حديثه قيس بن عاصم او قيس بن عاصم كمسلمان اسلم فأمره النبي الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وصدرين هذا ليس يعني, يعني ما شيء أما الروايات دامية التي تستطيع الصحيحين الروايات دوم كوال أصلاقين الأجين من الأخوة المسلمة في قصة إسلام الثمامة فإنه هو الذي دار بنفسه واقتزل ثم أسلم فهو بقيت شو أخويت شو سيدة مسلمة فيكون اقتصاله من باب إقراره عليه صلى الله عليه وسلم لا أمره به بقيت شو أخويت شو سيدة قبل وهذا لا يهدل على الوجوه كما هو عند القصوليين ماذا نغشل خشوش يا يعني إذا لما بوازبنا بنكبه هتأخذنا شيء نيه قويك ولذا فالراجعوا أن غشل الكافري إذا أسلم مستحب وليس بواجب. كان كافر خشوشني كافري سياه أصل مستحب أنك وازبه لما سأخبر عني خالي يكم إن العدد الكبير والجنب الغفير أسلموا خالد جيزون ومسلمان قينا فلو أمر كل من أسلم بالغصد لنقل نقل نقل من ذال أو ضاعفًا هكذا ثانيا بعد النبي صل الله عليه إلى اليمن كان معذينا ذا اليمن وقال أدعو أدعوهم إلى شارك الله إله إلا لو أن محمدًا عبد ورسوله ولو كان الغصن واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. قال الخطابي. الخطابي أول من شرح البخاري. حمدي الخطابي لا يحمده. أكبرهم العلم على استحباب الغصن لا على ايجابه زهابنا سوء والاستحباب هو الروايات الأخرى قد إما نعمت اختارا جماعة من الحنابلة قالوا بالإنصاب وهو هو أولى و بهذا فحديث قنثم و حديث مزارب و يحملان على الاستحباب وقد أجمع العلماء على مشروعية الإغتسالي على مشروعية الإغتسالي إلا أن بعضهم يرى الوجوب وضعف برد استعباء سبحانك اللهم اجعل الاستقراء لا اله الا, إلا انت رب العالمين